ألم يروكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم فِي الأرض ما لم نمكّل لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم.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 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إلَّا إلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ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 اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون بل فَيَكْشِفُ مَا فيكشف ما تدعون اليه ان شاء او ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اها اولئك من الله عليهم اها أَلَيْسَ من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ما لهم الحق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 فَإِنَّكَ فُرَّ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤَلَاءَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ قُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاهُ إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمن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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ لِيُغَرُّوا الَّذِينَ فِي وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فذرهم وَمَا يَفْتَرُونَ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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفاسق وإن الشياطين لا يروحون إلى أوديائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون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 قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا عكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 لا صادقون فإن كذبوك فق ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 إِذْ تَتَّبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنْتُمْ إلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجْجَةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ أُمْشُ هَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 سَنَجزي الَّذِينَ يصدفون عن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يصدفون هل يَنظُرُونَ إِلَّا أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ قُلْ إِنَّي هَدَانِ رَبِّي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَّمًا مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم في ما تأكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.